بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسي جادل النبي من جاءك ترسل تجد معلك باسينا ينسى ان يسود المؤمن يا ليتنا فألا يكون مؤمن إن كننزل عليهم من السماء آية فظلت أعماقه إن كننزل عليهم وَلَسْتَ عَلَى قَوْمِهَا خَادِيًا فَوْرًا أَهْلُهَا قَوْمُهَا قَادِمُونَ وَمَا يَكُنْ لِي نُذِرٌ مِنَ اللَّهِ مَا نَحْدَثُهُ كانوا عنهم عريضين وما أحسن الله من أكرمن الرحمن محدثين إلّا كانوا عنهم عريضين فقد كذبوا فشأ. أحكيهم أباء وما كانوا به يكذبون فَقَدْ كَانَ لَهُمْ كَذَابٌ أَحْكَمُ أَوْ بِتَم فيها دُسْنَا فِي هَامِ كُلُّ زَوْجٍ كَرِيمٍ أَلَمْ يَرَوْا الْمَثَالَ أَوْ كلا ايات يرون وما كانوا اجدهم موت لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أهئك القوم الظاهيم وإذ نادى كموتا في قوم الله قوم في العون قوم في العون ألا يسكون ألا يسكون خاف أن يكذبون قال ربهم Ketika mula-mula kita, walaupun kita telah terpisah, walaupun kita telah terpisah, walaupun telah terpisah, walaupun وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ دومكم لما فيكم كنوا حدا لي ربي حكما فزادته كرما هذا كنوا حدا لي ربي حكما ذاهبني ورا حُكْمٌ وَجَعَ لَهُ مَن الْمُتَّقِي فَاسْتَغْفِرْ رَبَّكَ وَتَوَلَّ وَجَعَ لَهُ الْمُتَّقِي وَكُنْ مِثْلَ مَنْ كُنْتَ كَمِنْهَا علي أَنْ عَبْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتَمَّتْ لَهُمْ نِعْمَتُنَا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُنَّ قال إلا إن الحلو ألا تستمعون قال ربكم يُؤْذِيبُ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ قَالُوا لَئِنْ مَا تُرِيدُونَ لَنَسْمَعَنَّ وَلَنُطِيعَنَّ وَلَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ قَالَ, قال رَبِّي تِي وَلِيٌّ مَّوْعِيدٌ وَمَا بَيْنَ هُمَا مَاءٌ قُلْ كُنْ كَانَ قَالُوا رَبُّ إلها من قال لا خالق إلا الله الغير لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إذن لمن أنكم إذا لمن المقربين قال لهم إن أنتم إذا لمن المقربين قال لهم وشأ وَيُصِيحُهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ لَن نَّحْنُ الْغَالِبُونَ سَنَكُونُ كَذَلِكَ لَهُمْ وَيُصِيحُهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ امُتَ صَامُ سَائِدَةٌ هِيَ تَنْقُضُ مَا يَصِقُ يَا أُولِي الصَّرَامِ تَأْتِي سَائِدَةٌ هِيَ تَنْقَضُ مَالاً يَصِقُ سَأُلْقِي بِكَ حَرَامَ يا رب ارحم وجهك الكريم قوالا آمنا برب العالمين لَمْ يَكُنْ لَهُ قَادِرٌ أَن يَأْتِيَكُمْ وَقَالَ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَيَكْذِبُ أَمْ آتَانَا ٱللَّهُ لَهُۥ قَدِيرًا إِنَّهُۥ لَكاذِبٌ رَأْسَ لَكَ وَسْتَ لَمُونَ لَهُ وَتَجِيءُ رُكْنٌ مِّنَ الَّذِينَ يَأْلُونَ بِآلِهَتِهِمْ لا لَكَ أيديكم أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين لأقص أن أيديكم وأرجلكم من خلاف يُسَارِعُونَ إِلَيْكَ نَرْجُونَ أَجْرَ الْعَايِينَ قَالُوا لَنَا وَقِيبَ أَرِنَا مَا وَعَدْتَ إِنَّ إِلَيْنَا For oh, a yeah. أن أسري بعباده إنكم متبعون وعون أمر الله لا في العون في المدائن حاشرين لا في العون في المدائن حاشرين إنها أولئك الذين قليلون هم لا نغايبون وائل منه لنا نغايبون ويما نجميع حازي فأخربناهم من جنات وعيود فأخربناهم من جنات وعيود وكنود ومقام كريم كرود ومقام تريد كذلك وأرسناها جنيه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 قال هو الله العزيز الوحيد راء ربك ترى الله الدين الرحيم يذ على بدء ابراهيم وذ على بدء إذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ ۖ إِنَّنِي لَآتِيكُم بِالْحَقِّ ما مِنَ الْأَخْدَثِ ۖ فَاتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ قَالُوا وَلَقَدْ سَمِعَ تَبَارَكَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا أَشَدَّ سَمْعَهُ وَأَشَدَّ بَصَرَهُ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً هل وجدها آداء ما كذلك يصعب قالوا هل وجدها آداء ما كذلك يصعب قال أسرأيتم فَمَنْ تَأْمَنُونْ قَالُوا إِنَّنَا نَرَى أَيْضًا وَرَأَيْنَا إِنَّكُمْ لَمُصْلِحُونَ أَنْتُمْ لَآبَكُمُ إلا رب العالمين فإلا رب العالمين إلا رب العالمين <تصفيق> الذي خلقني شهير من صوره الذي هو يتعبد ويستقيم، وَلَقَدْ كُنْتُ لَهُ أَحْسَنُ الْأَحْسَنِ، وَإِذَا مَرِدْتُهُ أَنَا يَوْمَئِذٍ خَاصٌّ أَسِيَ يَوْمَ الدِّينِ وَالَّذِينَ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا الْجَاهِلُونَ وَأَمْرُ مَرْفُوعٌ جَاهِلُهُ وَلَا يَعْلَمُ لهم أينما نَاطِقٍ يَقِيلُ لَهُمْ لهم أينما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ يَدِينُ اللَّهُ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَمْ أَنْتُمْ مُنْتَصِرُونَ يَدِينُ اللَّهُ أَمْ أَنْتُمْ تَنْتَصِرُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا لَّهُ ودينهم راجعون الى الله عز وجل قومي do love be love law Baú and سمود المرسلين كذبت سمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تستقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تستقون رسول أمين إني لكم رسول أمين فاستقوا الله وأطيرون فاستقوا الله وأطيرون وما أسألكم عليه أجل إن أجرنا إلا على رب العالمين، وما أتقالب ما ينير الأجر إن أجرنا إلا على رب العالمين. يكون في مها هنا آمنين. أستغفر الله. من هو حاضر و هو اننا نسلم سرره هذه وتمنحون من يذام ديونه ساري و تمنحون الذين يذام ديونه تَتَّقُونَهَا وَأَثِيرُونَ تَتَّقُونَ وَأَثِيرُونَ وَلَا ثِقِيَّاً أَمْرُ الْمُسْرِفِينَ وَلَا ثِقِيَّ يذون في الأرض ولا يصلحون الأرض يذون في الأرض ولا يصلحون قالهم إنما أنتم المتحرين. أمور الله أنت المرحلين ما أنت إلا بشر مثلنا سأتي بآية إن كنت من الصادقين 大使いわあり俊ら見 Nacional ترب يوم معلوم قال هذه ها قطر لها ترب ولكم ترب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فلأ خذنكم ما ذاب يوم النقض. أجل إن أجرنا إلا على رب العالمين، وما أنكنا عليه من أجر إن أجرنا إلا على رب العالمين. أك. تون الذكران من العالمين أبتر الذكران يا رائي وتذون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بد أنتم قوم عادون وتبرون ما خلق لكم ربكم من أذوادكم بل أنتم قوم عادون تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قالوا إن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين ملك من القاليد فلديناه وأهله ألمعين فلديناه وأهله ألمعين الآخرين هم ودمرنا الآخرين وامطرنا عليهم مطرا فشاء مطر المنذرين وامطرنا. فَتَرَىٰ مَن تَنَازَعُهُمُ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ تَرَوْنَهَا وَمَا كَانَ اسْتِقَاوَهُمْ لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب اصحاب الايكة المرسلين كذب حاب الأيكة المرسلين إذ قال, ألا إذ قال لهم شعيب ألا تفتقون إذ قال لهم شعيب ألا تفتقون إني لكم رسول الأمين فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجير إن أجير إلا على رب العالمين. ولا أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين يكون من المحسين، وزن بالقصاص المستقيم، وزن بالقصاص المستقيم، ولا تبخس الناس أشياء. ويغزوا في الأرض مفسدين ولا تبغت الناس قُلِ الذي خلقكم وَالَّذِي بِكُم مَّلِكُ أَوْلِيٌّ خَلَقَكُمْ وَالَّذِي بِكُم مَّلِكُ المزحرين قالوا إنما أنت من المزحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظن من الكاذبين ولا أنت إلا بشر مثلنا وإنهم مدلن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السر سماء إن كنت من الصادقين فأستطاع إلى كتاب من السماء أعلم بما تعملون. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأغذهم عذاب يوم الظلم. تَذَرُّفَ فَأَخَذَهُم عَذَابٌ يَرُمُ الذِّلَّة إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ وهم مُؤْمِنِينَ وهم العالمين وإنه يتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلب لي تكون من المنذرين على قلبك ل تكون من المنذرين بلسان عظيم يُذْكُرُونَ لِأَوَّلِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعَلِّمَهُ عُلَمَاء أعجمي، ونزله على بعض الأعجم، فقرأه عليهم ما كانوا. كذلك سلتناه في قلوب المجرمين كذلك سلتناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فَهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَاذْكُرْ يَوْمَ سَاعِذِلُونَ أَذَا بِعَذَابِنَا يَعْتَدُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّ مَسَّنَاهُمْ سَقِيمٍ أَفَرَأَيْتَ إِنْ نَطَقْنَاهُمْ سَمِيعًا that يوم وبال ومت... من المعذبين فلا تدعوا من الله إلا أن خربت كون من المعذبين وأن زرع شجرة القابض. وَسَيَرِثُونَ أَرْضَهَا كَمَا اسْتَخْلَفَ رَبُّكَ عَلَيْهِمْ وَفَضَّلَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ النَّاسِ وَفَضَّلَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوفق كل عن اللذيذ الرحيم، وتركت العزيز, العزيز الرحيم، الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين, حين تقوم، وتقلبك في. ذادي بين وتقلب تاسي ساريني انه هو السميع العليم يغمرنا هو عالم العليم هل نبئكم علام تنزل الشياطين هل أنذبكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثير تنزل على كل أفاك أثير يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَسْمُهُمْ كَاذِبُونَ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَسْمُهُمْ كَاذِبُونَ وَالظَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ حات وذكر الله كثيرا إلى ذي لا إله إلا هو عزيز صالح حات وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا وان تصوم سيرون تقر من ضباع ضلهم وسعلم الذين ظلموا أيام قلبي يوم قلبو وساعل الذين ظلموا